يبشرهم ربهم بِرَحْمَةٍ منه ولضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده قرن عظيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان يستحب الكفر على الإيمان. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُل إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حياتكم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 لقد نصركم الله في مواقن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ